تصدقني ليه قل لي وطمني ليه مش بتصدقني ليه تخالي والشوق يتحكم في عليا وانت الخالي والشوق يتحكم فيا وليالي تفوت وليالي طالت في عليا وقسد بن حلوة ومرة وشاكت أكتر من مرة وقسد بن حلوة ومرة وشاكت أكتر من مرة قل لي وطمني ليه مش بتزدقني ليه قل لي وطمني ليه مش بتصدقني ليه قلي وطمني ليه مش بتصدقني ليه قلت لك حبي كم مره اشتقت لك اكتر من روحي وقلبي اهتاني كمان يرضيك كم مره شكيت لك حبيك كم مره اشتقت لك اكتر من روحي وقلبي اهتاني كمان يرضيك ارضى بطفك واسودك ورايق واحلف بغلاوتك ارضى بعطفك واساوتك ورايق احلف بغلاوتك قول لي ليه مش بتصدقني ليه فايف لايتو الهجرانك ويكوت مل عمري زماني عايش في الدنيا عشانك كهوك وارضة بحرماني فايف لايتو الهجرانك ويكوت مل عمري زماني قلبي بهوك وعيوني I